الحمد لله رب العالمين salatu والسلام على ala ala khalli khalqai muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i Inna shajarah talzakoumi ta'amul athim J'ai dit le fait de la chanteur et le dit de la chanteur Il nous رب العالمين يقول إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين رجاء قيامته يوم الفصل أو موعده ويهمو بيردد هناك كرم إيردد دم دياركا تشنك يوم الفصل رجاء قيامته من الدو جماعات فريق في الجنة وفريق في سعير جماعاتك ديشنات بحشدة ورب العالمين دي رحمة حود قال كتبتلنا بحشدة وجماعاتك ديشنات ناف أدريج هنا ميدا وكا رب العالمين ما بحسي هردو كات وهرئكي أنك بحسي عذابه وكصدقة بيت أهل النافق رجح نمدا بحسي واخوشياش بيت أهل بحشتة وتشان ده داس فيك دا العالمين بحسي هيك الوعد هذا دكات بيت أهل الجهنمه وأهل حاضر كرام كيف يحصل على أهل جهنمي وعذاب أهل جهنمي هاتكراً؟ فأمقل قارزين فرضايا عذاب جهنمي ونحوشا ويوم أظناء لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق <تصفيق> وثاقه أحد أو عذاب رب العالمين حاضر كذب أهل جهنمي العذاب وأو قريدان أهل الجحنة الكافرة وواكسة شان الجحنة ده كاسش جرهو كاس قرينا ده يا بنت دخل لفارزين إيش الدنيا ده رب العالمين أبغى بمجوتي أو عمله أو كارثة سببها مرؤوف بإستناف أو قري الجحنة ده دخل لفارزين إيش أم الدنيا ده إن شجرة الزقومي أبغى عذابك أهل الجحنة كبندارك رب العالمين قرينا الجحنة ده و اهل جهنم بيتنا عذاب دان نذ بيس بنداره الزقوم الزقوم مش ناف لغه عربي ده من الزقميهاتي زقمش ااكو تشكي بخوي ما استناش بخوي چونك انا خوشا وطامر يگلك انا خوشا بيني يگلك انا خوشا استيت بهات نش دايري الا زحمت الا زحمت هدا دايري حبيبي أبشر بنادارا كرب العالمين يا دنا النّاب بح جهنم دا وأهلي جهنم بيتين عذاب دا وخطي دنا دا أهلي جهنم يتيقونش رب العالمين إن شجرة الزقومي أو بنادارا كانوا زقوم النّاب جهنم دا رب العالمين يا كيكي يا دنا ودابزانة رب العالمين هموش ولك بيتين بي. وسورة الصافات رب العالمين بجد إن جعلناها فتنة للظالمين But in more places, we tend to engage our lives or cities with some evil in Egypt. Thepalachtol says that the unity of Allahöß' 것 in the name says that the rest of us ruled the knowledge and their wisdom is around peaceful worship. How did we come to Say The Revelation from the anonymous first place when happening? They should find Shoi from the Quran. Though إنها إن جعلناها فتنة للظالمين أيوة ما في بنادارا دون النافج هنا مدا امتحان أبو مرزازانم قدي إيمان بيننا، قدي بأمركني أنا. هم شو البيشة بن؟ وهي الدنيا إذا ربعمين هو يا تدارك با فيها نفاق ريداد رب العالمين شين كريه هش بنجحنا ميتا سريجحنا ميفدارا ماظنة وفقيش بيت. هن وكر رب العالمين سورة صافى دوما وتي إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. يوتي أب بندارا رهتوى وبنوى يل بنجحنا ما وبنبيتها تا سريت. طلعوها كأنه رؤوس الشياطين. يوتي فقيش بيت. بس فقيه جلك كريته. A house of God, you met with رب your Mysterious, and it's doesn't mean in a world's formal role. But because in all the�� french is your Educate level, it се体 Salvadoran with Egwmanoubi 경ступ. But during this passage, the devil gives us aSteorgENT and his robe and the cloak is not gay and the yed and وبخرتي تييا بخون وبخرتي تييا بالنا خارج ان تخرج في اصل الجحيم طلعها كانه رؤوس الشياطين فانهم لاكلون منها وبخرتي تييا دانيل وتيا بخونيش فمالئون منها البطون وتيا زيقو بيفر ايش كان جهنم في داروا في فاق ويا نخش ويا كريت ويا طام نخش كالزقومة في رمضة الله عليه وسلم بجيت حكا اقدلوا بالزقومة كمية الدنيا كمية النور دنيا بجيت أهل الدنيا حمودية هلاك جيد. واف آفاو اف هوايا حمودية بين نخوش وطام نخوش كسنا جيت بل هندة في رمضة صلى الله عليه وسلم بجيت وطيبه جيبه كسي أولى رجع قيمة خارنوية همو أبا بي هذا ايك دلوبا زقومي هكاب كوي تالدنياه ده أهل الدنياه همو كسنا آف همو ده بيز بلو ده بين نحو جبن هوا ده بين نحو جبي وهمو الدنياه ده چي اهل أهل الدنياه همو ده هلاغ بيشن بعم صحى الله وآسلم وطيبه جي أولى رجع قيمة همو أبا خارنوية بي إن شجرة الزقومي طعام الأثيمي خارنكيا يا ر ولكن يقولون اننا نحن نحن نحن نحن طعام نحن نحن يعني كثير نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن أو كسب الدنيا إلى حرام خاري، ومال أهتم خاري، مال خلكي خارب ظلم، هذا رجع قيامته حتى وبنكر بتوخصاف نكر ب، إن شجرة الزقوم طعام الأثيمين خارنا وكساء وجلج نحكيين الدنيا إلى سر جنحة بدر ورب العالمين آية كويلة بيجت والشجرة الملعونة في القرآن.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 وقال اشهد لي رب العالمين وما يقود دعم بينهم كي حانكرين كد ايمانيني يا ناء بيامبس الله عليه وسلم بجيت جهنم شكاته اخو كد رب العالمين موت يا ربي اقري من خوتبه اقري جهنم هي دي هند يا خوشه يا رب العالمين اذن داني دوبان داني دونفس داني بيامبس الله عليه وسلم بجيت دونفس رب العالمين داني جهنمي كدو بينن بين أخوها الكيشي بجد أو غرما بينن او بينا أو نفسه جهنمية وتدبو عردي وأو صرمايا هنك زستاني بينا أو إش نفسك ودي يا جهنميا تدبو عردي هف هردو كبير مساء الله عليه وسلم جهنماتي هافيني وصاريا زستاني هذا هردو كالجهنم او ربي اگر ناف جهنمی دانه ی دانه ناف داشته، همون که بیامبری علیه وسلم جسارتیش ی دانه ناف دار. اگر او جمادیش ناف دار، اگر او جسارتش ناف دارد، همیشه دنبال عالمی هم شود بیشتر. ور از عالمی ناف قرآن دوستی، افراد را می دانه جهنمی دار، فتنه لی ضالمین کاد ایمان اینا نیونه. یعنی اگرچه اخلاقو دانه و ایمان پناه. وقبيرامبل يس الله عليه وسلم يغوتي جنم انغريت داهيو جرمات دايو سرمايش دايو جملي شت داي قدس عندي اماني بين ان شو جل على رب العالمين تش سكه زحمت نيا حمقو في ان فاتخين القران ده والله على كل شيء قدير ان الله على كل شيء قدير رب العالمين كان نبو ما الدنيا ده اينا ابراهيم عليه الصلاه والسلام اخ تي قومي هاكيت اغريدا إبراهيم ناصو صوتا. قلنا يناركوني بردا وسلاما على إبراهيم. طبعا من تماجوت أجري إبراهيم ناصوج. هلا؟ هيك المخلوق يا رب العالمين يا إبراهيم ناصوج. إبراهيم ما هذا درب سلامتي نفقة أجريلا. أفهمه مو مخلوق يا رب العالمين يا رب العالمين هم شو بيجد بيت؟ إن كانوا كملوا في كرامي ترخن لي بريد إيمان بيني. ملو في كتابي بعن بزاني أو كتاب قرآن دهاتي وحديثي بعن بيدا هاتي الله عليه وسلم. هم او يا حق و يا راس و إيمان و رب العالمين همو شو لك بيتشتك لها يا رب العالمين يا بزحمة نية كالمهلي يغلي في البطون طبعا ينبحسي فيداريت كاتو فيقية فيداريت كاتو وقت دان أهلي جهنمي ودان تواكا سببتشان نار جهنمي بجيت أف فيقية وي كفيقية زقومي وقتدقون كالمهلي يعني وكي وي سفريا آره هاتیار رون کرنه با سفره تر گند بیته با يعني کجلا کزور پیده یعنی هاتی هند قوی تاتن السلف صلابش و کی وی زیفیه آره آغرب بنتیده هل کردند و تیده رون کرنه با وقتی چی دخاره و کی وی سفریه آره هاتیار دخاره یعنی بین اویا نخوشه و ويا نخوشه وسترية ده هاي وده جرماتي أكاب في البطوني وبشيندش النافذ كارتر الكلية ده النافذ كي خو النافذ كي مرودي ده النافذ يعني مرودي في بيت عذاب جهنم يا ابتني وقت محسيبك بس التي على الأفيدة قر سر بسوجي وقتل نو ده لا دعودي لا في البطوني يمتي افيق يا زقوم بن هداري بزقوم بكذا خاله أو كي دارك لي خدا كفرت هذا ونافجح نمداو أغردأ هذا رجع قيامتك كالمهلي يغلي في البطون بيج الوقت أبو جهل ها قال في آياته ها قال في آياته يا رب العالمين جوت بندارك هيب ما جوت ناف القرآن ده دا بندارك ينافج نمداو فيك يبيه أهلي جهنم ده بهنا عذاب دار ستزأو طلنا في كرم جوتا واقص أبترخشانة توي جوت وارم وخبرميو زبدي نفشكي بوخن فيك راوتي أبا أو زقوم بيجي صلى الله عليه وسلم فهندر رضو عالمين أبا جبار وتي أبا محمد بيجي وهو استهزائي بيت كانوا إيماني بينا ين. كالمهني يغلي في البطوني رجاء قيامته هده هنا عذاب دان أبا دارده داني ونفذكي ودني كاليد وده هنا نفذكي خوده ونفجياني خوده هنا عذاب دان كغلي الحميمي وكي ويقافي أواتيته قرم كرن نف, نف ك هو ده الناس كيتوا ده كلي ده عذاب بهنا عذاب دان خذوه فعتلوه. اشتيني رب العالمين دي تما للكتاب فيمر في بقرن رجا قيامته وببان فعتلوه يعني بقرن وببان بتندي فاضن وكبش السب سب شوية بيت كبش مجهنميه. نا بيجنا ونكرم كرها من جهنمي إياها. أبغى سخ مباش خذوه فعتلوه يعني بقرن وبتندي يوم يدعون إلى نار جهنم دعى يعني يوم يدفعون إلى نار جهنم دفعا عند هنا بالذان أهل جهنم وحدت بنت جهنم إذا ما لك هذا بالذان ودي كيشن سر سر شو بتوه وبتندى دبن هتاد نار جهنم إذا خذوه فاعطلوه إلى سواء الجحيم بيجنا هربنا نيفا جهنم إذا ني وكاوي اغريده وامام بن ادين وصحبه بيتكرنوا استهزاء بيتكرين وترانا بيتكرين و كان بقى بس مال جد هني استهزاء بيتكرنوا ترانا بيتكرن بيجوا مادهم جهنم فلان مطرب وفلان كاس وفلان كاس اذا من ايش حاسه مش من جهنم اذا جهنم مقوشه خذوه فاعتدوه الى سواقي الجحيم طبعا اللي بيشيل يرد بيشمركاته ظنا بقدر بنى ني وكا جهنم اذا سواقي الجحيم يعني وسط الجحيم عشان كذا استهزاء وترانا بيتكرين قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانك أسن ما ترى بركا وسبتة بس خديف وآيات رب, رب العالمين بعبريبي بحشد وجهنم وسنات بعبري مايا هم من رف إيمان دنا ما وناف اسلام دنا وده من رف كافر بتجتذري فهذا جزاء رب العالمين دبشتاء خذوه فعتلوه إلى سواي الجحيم فنبنها تبنا نيفك جهنم مايا أنا شهشت بسمياه ثم صب فوق رأسه من عذاب الحمين. اشتين ربع عميل بشت ملاكته جهشت. هذا جيان ويدا هم زقوما ويتكلدنا في جيان ويدا ويبتدي عذابنا وسرف جيان ويش عذابنا. بجلي أغري جهنميش. ثم صب فوق رأسه بسرف ويش ذاك أنت من عذاب الحمين. يعني وياه رجيم. عوضیتتر گرم نبید. اونا آغ رمای دنیای هاتی گرم کرند. همال آغ ری جهنمیه که هفته جارا گرمترن وی آغ ری یا وی آغ ری هاتی گرم کرند. ببینه ویش پیدا کند. دا او گوشه سر و او و او جلد ویه سر و همچه لب همچه لب ثم صب فوق رأسی من عذاب الحمیم ذوق و دبیج نبیم رو ویش دی طامکه. هب اوه تطران نبین أبا واس تأسيزاتي كذي، تإيمان بيناتي ناي، تبقوا نافخر جماعاتهم مجلس دعوتهم دعائم تبكيني ذق، بجنطام طام كده ترى كرم كرند، ده تعذاب دان الناس جايين يأخذوا سرفا وبنفسيا نجديه تعذاب دان بيجن ذق لطام ك، إنك أنت العزيز تودني يا إذا تدعي أزي عزيزم يعني كسنة شد خرابيب يهيم تمن، كسنة شد تمن، أسمع کس نشده خرابی بگه این تمن، هشته اول دوکا خو بیدانه بیای و خرابی بگه این تمن. ذوق اینک انت العزيز، تو بیشتر دنیا اینا تد بودی از عزيزم، کا کردم کا عزتت، کا کس نشده خرابی بگه این تا دخو خلاص تنهاده بده. الکريمو تد بودی از بقدرم، کس المقدر تریا میهو کریاو میهو کریاو انت العزيز والکريم. مروی چه قدر نی نه کم خراب ترين عذاب ورزيني وسرجوريا هاي رجع قيامته هكماروف بجنحة بيت وباو فهند بجنحة نبأ كذا داري رب العالمين وده بيجن يدق إنك أنت العزيز الكريم البيجن أبو جهل يرجعه أبو تبيعة صلى الله عليه وسلم قت نتو وناخدة حاشا نشخراب يبقى هنا من أما أبو جهل وادبوتي ويقولون أن الناف في دولة والناف في جيائدها هما عزيز ترام هما سربلن ترام وهما قدرت المشكاس من قدرت النية أبو عالمين يا فؤاتين أخرين نبس بها بجهدية بها موكسة كزية ذق إنك أنت العزيز الكريم أبي عزتاوي سربلن دياوي بدنيا يبتو مال الدنيا يبتو ظلم كرني الخالكي بدهو ورجا كامتا هيدا عذاب دانو هيدا سرشور كران أبي عزتاوي بنحا وخرابيا بدهو يتا عذب دان و سرشور كران اوه قدر يخو قدر دسخو فهينا بيد اب خرابيه وقناحه دهوية عذب دان و قيامته ذق انك انت العزيز و الكريم بهاده چجا چش نتاك مروفي قدر نائخي چش تاك مروفي عزيزناك املاي ايمانة رب العالمين وعمل صالح او عبادته مروف كاتو و رب العالمين تشكيد بس ومروي عزيز قدو قدر كوي قدر تخيت تش سيدي مروي عزيزنا فتقادر ناخذ بالعكس شديدي جناح الخرابيه هم مروي سر شورتن ورزيد كان رجع قيامتين إن هذا ما كنتم به تمترون لبجنة هفا وقت هافلنا جهنمي دا واف عذابهم سير وداينن لبجنة هفا او جهنم واو عذاب واوزقوا ما او نقول استهزاء بيتكري امنگو شکتی در هی، امنگو باوری پنهانی نه، مصاحبت بیت کریم، آوکسی ایمان به عذاب قبری نه اینی، آوکسی ایمان به قوریانه اینی، آوکسی ایمان به بیشتن اینی، ادربیل عالمی و موجودی که مرجع قیامتیه ما کنتم بهی تمترونه. وقتی دیت بچا وقت، چون اندیکات دبیش آقای و اونگو دنیای ایمان پنهانی نه، امنگو شکتی در هبلی. بهندایی هرشکه خدا بوجودی و عملی بوجودی صلی الله علیه و سلم، تیم ایمان کار راست به هدیت، تیم ایمان به هدیت که خدا مشربیه قبل، رب العالمین پیچیده نه آغیدا داره که شین کرد، و یا شین بی تو فیقش بی باتی، بس فیق عذاب و لعنت بی باتی، رب العالمین پیچیده نه جهنمیدا جماد و صرمان چه کد؟ چجش تغلی رب العالمین هل تأمنا كيف رابط؟ امشار زانت؟ نين الدين اخو؟ ام دين اخو خفيرناك؟ اك ده دو اخفناكات و دو خساكات والله بجان جوان تعفيد، وده باوربه كان وده انكارية قرآنه كان انكارية حديثة في عمريكا صلى الله عليه وسلم هل ايه كالواه بنحد غلق غلق معظنه السبب هم ده افكاسانات شنجحنا مده ده مايكي چك وچه يقول إن ما كنتم به تمتغونه و تتشون كهنه ايمان نبو خب چیشتهیم که خدا بودیم و پیامبری بودی صلی الله و علیه و سلم. میگه شد بون بر هند افده چنان ناف اغلب ایمان حبیط هموده که خدا بودیم و بودی صلی الله علیه و سلم. چیست کنار رب العالمینیم زحمت نیه و عالم آخرت چیست عالم دنیواییه؟ هر قانون دنیوای در رب العالمینیو مدنن. چه عالم آخرت ناخون حبیط رب العالمینی ویره و کی ویره چه قانون دنیوای دا نیه ویره. رجاء قيامة مرن نيا لأن الدنيا مرن هيا عن نيا يا هاي هما ورده وكي الدنيا نيا عرب العالمين هرشتكي ومهاته وانتبع باوليه بيبكين وراز بينا دره لرجاء قيامة النبي نالفاكسان هو تينا عذاب دان و تينا سرشول و پشتیم عزیز که جهنم را بجنگ آب او و آن جو ایمان پناتینایی امدا خازن امل عالمی کن تو یاقین و باز یک بیشگی دت ما هر شته ویگوی القرآن و خود ابو الله و علیه و سلم الحدیث کسایده الله و علی محمد و علی آلی و صحبی لله رب العالمین